فَلَمَّا جَاءَهُمْ جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَافِةً سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ أَبَدًا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 مَا وَفَعَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ الْمَوْعِظَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهكتم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب